الجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله طرق تفسير القرآن وأن أحسن طرق التفسير هو تفسير القرآن بالوحي بمرتبتين المرتبه الأولى تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة قال فإن قال قائل فما أحسن طرق تفسير القرآن ما أحسن فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بالقرآن أي أن يفسر بعض الآيات بما جاء في الآيات الأخرى التي هي مفصلة ومبينة لمعنى الآية قال فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر لأن في بعض السياقات يأتي الخبر أو الأمر أو النهي مجملا ثم يفصل في موطن آخر ويكون هذا التفصيل فيه تفسير لهذا الموطن الذي قد يخطئ بعض الناس في تفسيره فيكن تفسيره في موطن آخر مثل ما جاء في القصص في قصص الأنبياء وفي قصص أقوامهم كما جاء في قصة موسى من الإجمال والتفصيل وذكر بعض الأخبار التي لم تأتي في بعض المواطن التي هي مفصلة ومفسرة لما أجمل في موطن آخر وما في مكان قد بسط في موضع آخر ايضا قد تاتي القصه مختصره في موطن ثم يأتي بسطها في موطن آخر والفرق بين الإجمال والاختصار الفرق بين الاجمال والاختصار ان الاجمال هو أن يذكر اللفظ بشكل يفصل في موطن آخر وأما الاختصار فإنه تذكر القصة بصوره مختصرة فالفرق بين الإجمال والاختصار أن الإجمال فيه الفاظ لكنها مجمل عامة ثم يأتي تفسيرها في موطن آخر أما الاختصار فلا يكون هناك الفاظ إنما تذكر القصة مختصرة مختصرة فهذا الفرق بين الإجمال والاختصار وهذا له هناك أنواع كثيرة ممكن أن يعرف بها تفسير القرآن بالقرآن ومن تتبع طرق العلماء في تفسير القرآن بالقرآن يقف على أقسام كثيرة وعلى أنواع كثيرة ممكن أن يفسر بها القرآن بالقرآن مثل أن يأتي الخبر بلفظ ثم يأتي بلفظ آخر فيكون فيه زيادة تفصيل كما في قول الله عز وجل فبشروه بغلام عليم فبشروه بغلام حليم فهذا فيه بيان أن هذا الغلام أنه عليم وحليم وليس هناك تعارض بين الخبرين وكذلك هناك اشارات لطيفة تأتي في بعض المواطن مبينة لمعنى هذا مثل أن يذكر في قصة هناك إشارة لتفسير اللفظ في موطن آخر كما في خطاب الله عز وجل لزكريا في قوله قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كما في سورة آل عمران ثم في سورة مريم قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية فأخذ العلماء من السياق الآخر عندما ترك الاستثناء أن هذا الاستثناء منقطع والاستثناء المنقطع هو ما يكون المستثنى من غير جنس المستثنى من. فهذه فائدة دل عليها السياق الآخر فعرفنا أن معنى قول الله عز وجل آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أن الرمز ليس من الكلام وإنما هو شيء زائد عن الكلام وفيكون المعنى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام ولكن ترمز إليهم رمزا فهذا عرف بالسياق الآخر وهكذا في مواطن كثير لو تنبه الناس لبعض ما يذكر في مواطن أخرى من القرآن لا لكثير من تفسير القرآن وكذلك السياق الذي تأتي فيها الآية فقد تأتي في سياق وتأتي في سياق آخر فلا يعرف من هذا السياق معنى الآية لكن لو أتيت للسياق الآخر الذي ذكرت فيه هذه هذا الأمر او أنه لتبين المدلول من خلال تتبع السياق وكتاب الله عز وجل كله يشهد بعضه لبعض فليس فيه تعارض وليس فيه تناقض وإنما يشهد بعضه لبعض ويؤيد بعضه بعضا ولهذا فإن العلماء ذكروا أن هذا التفسير هو من أقوى دلالات التفسير لأن كتاب الله عز وجل هو أدل ما يكون على بيان المعاني الصحيحة نعم قال رحمه الله فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحه له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني اوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك ثم قال المصنف فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة وقوله فإن أعياك ذلك هذا فيه دلالة على أن تفسير القرآن موجود في القرآن لكنه قد يضعف عنه بعض الناس ولهذا ما قال المصنف فان عدم ذلك يعني عبارة شيخ الإسلام دقيقة فلم يقل فإن عدم ذلك يعني أن القرآن ليس فيه تفسير لهذه الآية من القرآن بل إنه قد يوجد لكنه قد يحصل العجز والضعف من الناس فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة أي يطلب تفسير القرآن من السنة قال فإنها شارحه للقرآن وموضحه له والسنة فيها تفصيل وشرح للقرآن في مواطن كثيرة ولهذا جاء الأمر بالصلاه وجاءت السنة مفصلة ومبينة للصلاة ولأوقاتها ولعدد ركعاتها ولكيفيتها قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وجاء الأمر بالحج وجاءت السنة مبينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وكذلك سائر الأوامر والنواهي جاءت السنة مبينة لها، كذلك الأنصبة في الزكاة، بعض ما يتعلق بالأحكام الأخرى، كل ذلك جاء تفصيله في السنة وهي موضحة ومبينة وشارحة للقرآن. قال بل قال, قال الإمام. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن ثم استدل بقوله تعالى إن, إن انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فاستدل بهذه الآية على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو بما أراه الله من القرآن قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فدل على أن حكمه بالقرآن بما أراه الله يعني بما فهمه الله وبما بين الله عز وجل فدل على أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه إلى القرآن وكذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لتبين للناس ما نزل إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن وموضح له كذلك قوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه في بيان أن القرآن فيه فيه فصل الخصومات بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك ويوضحه لهم وليس معنى قول الإمام الشافعي أنه لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي إلا القرآن فيكون اجتهاده الوحي مرجعه إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بل نزلت السنه كما نزل القرآن نزلت السنة كما نزل القرآن لكن للنبي صلى الله عليه وسلم فهم للقرآن إذا أقره الله عز وجل عليه دل على أن هذا من الدين ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية أو القولية كلها من من السنة التي يجب على الأمة اتباعها قال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا, أن ألا اني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة أتاه الله عز وجل القرآن ومثله معه في الهدى في الدلالة على الحق والبيان والسنة مبينه وموضحة للقرآن فهي مثل القرآن في هدايتها للحق في دلالتها على الدين وليس بينهما تعارض ولهذا من فرق بينهما فهو منقطع لأن في القرآن جاء الأمر بالسنة وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي السنة جاء الأمر بالقرآن تركت فيكم ما أن به لن تضلوا كتاب الله وسنتي فالسنة تدل على القرآن والقرآن يدل على السنة واتباع منهج السلف يدل على القرآن فليس هناك تعارض بين هذه الأمور قال السنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن هذا فيه بيان أن السنة أيضا نزلت من الله عز وجل بالوحي كما نزل القرآن ولهذا لا يقال أن السنه مصدر ثاني كما هو شائع في كتب الاصول وعند بعض المتاخرين وانما القران والسنه مصدر اول القران والسنه مصدر اول فلا يفرق بينهما من جهه الاستدلال والا لو قيل ان هناك مصدر اول ومصدر ثاني لكان القرآن إذا دل على شيء ودلت السنة على شيء فالمصدر الأول مقدم على المصدر الثاني ولهذا على الصحيح أنه إذا وجدت آية وحديث وظن الناس بينهم التعارض أنه يجمع بين النصين ولا يقال أن هذا النص مصدر أول وهذا مصدر ثاني فالقرآن والسنة في دلالتهما على الحق في درجة واحدة كلاهما وحي وأما من جهة أن القرآن تكلم الله عز وجل به بلفظه ومعناه فالقرآن له مرتبة في أنه أفضل من السنة أفضل من السنة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها عن الله عز وجل بلفظه وأما الأحاديث القدسيه فهي أيضا بلفظها ومعناها من الله عز وجل وكذلك القرآن هو متعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها وإنما يعمل بأحكامها كما أن القرآن يعمل بأحكامه ثم قال والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى أي أن السنة لا تتلى كما يتلى القرآن وإنما هي متضمنة للحق والهدى وهي في دلالتها على الحق كما أن القرآن يدل على الحق هي كذلك وهي والقرآن مصدر أول وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من العمى على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك يعني ليس هذا موضع بسطى استدال الإمام الشافعي وغيره من الأئمة بدلالة القرآن على الحق أن القرآن كذلك وبينهما أيضا فوارق في أن القرآن متعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها نعم. قال رحمه الله والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإلا لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد نعم ثم قال والغرض أنك تطرب تفسير القرآن من أي من القرآن هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب فإن لم تجده فمن السنة إن لم تهتدي إليه فمن السنة وإلا فكلام الله عز وجل يشهد بعضه لبعض قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ وذكر الحديث وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني وقد أفاض في ذكر الأدلة على ضعف هذا الحديث وذكر هنا شيخ الإسلام أن هذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد واختلاف العلماء في تضعيف تصحيح الأحاديث كاختلافهم في المسائل فمن رأى أن الحديث محتج به فإنه يحتج به ومن رأى ضعفه فإنه لا يرى أن هذا حج لضعفه ولأنه لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن معنى الحديث واضح وبين في أن التدرج في تفسير القرآن بهذه المراتب مما دلت عليه النصوص ومما دلت عليه أيضا مما درج عليه العلماء فالمقصود أن تفسير القرآن بالقران تفسير القرآن بالسنة مما دلت عليه النصوص كما جاء في الآيات أن السنة مبينة وموضحة للقرآن فمن طلب التفسير وجده في القرآن فإن لم يجد في القرآن وجده في السنة وإن لم يجد فإنه يجتهد في معرفة ما دلت عليه الألفاظ من لغة العرب وما عليه ما دلت عليه أصول الدين وقواعد الشريعة التي هي موضحة ومبينة للقرآن نعم. قال رحمه الله وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم نعم قال وحينئذ إن لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة وهذا الدليل على أن هذا هو طريق الثالث بعد القرآن والسنة الرجوع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح هذه مرجحات تدل على ترجيح قول الصحابة على قول غيرهم لما شاهدوه من القرآن أي لما شاهدوه من نزول القرآن أي أن القرآن نزل فيه وشهدوا تنزيله وعرفوا أسباب النزول وفيما نزل وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يبين ويوضح لهم ما أشكل عليهم والأحوال التي اختصوا بها كصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن بعضهم يعرف نزول الآية وقد تكون نزلت فيه أو في مناسبة يعرفها فلهم من الأحوال ولهم من المقامات ما ليس لغيرهم ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لما لهم من الفهم التام بلغة العرب وكذلك بالدين ففهمهم من جهتهم من جهه اللغة في أنهم لا يتكلفون تفسير القرآن لأنه نزل بلغتهم التي يتخاطبون بها مثل ما الآن نحن نتكلم باللهجات وب وبال... اللهجات العامية نعرف معنى كل لفظ لأننا نتخاطب بهذه الالفاظ فهم كذلك يتكلمون بهذه اللغة ويتخاطبون بها ويعرفون معانيها أعرف الناس بها ولهذا ما أشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكل على غيرهم بعض الألفاظ التي أشكلت على الناس بعدهم ما كانت تشكل عليهم لأنهم كانوا يعرفونها وما كانوا يسألون عنها لأنها معروفة لديهم وكذلك معرفتهم بالدين لأنهم عرفوا الدين وعرفوا أصوله وقواعده ولهذا لا تجد في تفسيرهم ما يناقض أصول الدين ولا تجد في أقوالهم ما يكون من قبيل أقوال أهل البدع بل ما عرف بحمد الله أن احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه قول كان بدعه بعد ذلك أو أن احدا منهم اتخذه أهل البدع إماما لهم لخطئه ما عرف هذا ولم يكن في أقوالهم ما يمكن أن يحتج به مبتدع على بدعته إلا ما يدعيه بعض الكذابين الذين يدعون الانتساب إليهم فهذا من كذبهم عليهم كما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يكون هناك قول يخطئ فيه الصحابي فيكون بدعه بعد ذلك فهذا لم يحصل في الأمة ولم يقع منه وهذا مما يدل على كمال فهمهم وعلمهم فخصم الله عز وجل بالفهم التام والعلم الصحيح قال لا سيما علماؤهم وكبراءهم أيضا مما يدل على رجحان قول الصحابة أيضا ما رفعهم الله عز وجل به من الدرجات العظيمة في الدين فكلما على درجه الرجل كان اهدى من غيره فإن سبب الخطأ والضلال بسبب الذنوب والمعاصي ولهذا يوفق الصالح ويوفق التقي للهدى وللحق ما لا يوفق غيره فكلما كان الرجل أقوى بدين الله عز وجل كلما كان اهدى ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا بالكلمة كانت بمنزلة أو قريبا من النصوص ويقول العلماء في هؤلاء أن أصابتهم نفحة من نفحات النبوة ولا يعني هذا أنهم أنبياء ولكنهم كلامهم قريب من كلام الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر قد كان في الامم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر وكان القرآن ينزل بقوله يتكلموا بالكلمة فينزل بها القرآن فهذا مما يدل على هدايتهم ومما يدل على علو درجتهم فهم أقرب إلى التوفيق وأبعد عن الخطأ والضلال لعلو مناقبهم ولعلو درجاتهم في الدين مع ما خصم الله عز وجل به من الفهم وسلامة العقول سلامة الفطرة والبعد عن التكلف والتنطع والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فما من ضلال إلا وهم أبعد عنه وما من هدى إلا وهم أقرب إليه وما من خير إلا وهم أسبق إليه فلهذا كان الرجوع إلى أقوالهم هو الأرجح وهو الأقرب إلى الهدى ولهذا كان الإمام أحمد يأخذ بأقوال الصحابة ويقدمها على اجتهاد من بعدهم ويقدم هذا على القياس وحصل للإمام أحمد توفيق وعصمه في كثير من المسائل لم تحصل لغيره بتوفيق الله ثم بسلوك هذا الطريق وما زال هذا الأثر في كثير من الحنابلة الذين تمسكوا بمنهج الإمام أحمد في هذا الباب حتى قلت البدع في من كان على هذا الأصل بخلاف بعض المذاهب الأخرى فهذا مما يدل على أن التمسك بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم أسباب التوفيق وكذلك العلماء من أصحاب المذاهب الاربعه وغيرهم الذين هم على طريقة أو على يعني مسالك الأئمة الأربعة ممن كان معظما للصحابة ولاقوالهم فهو اهدى من غيره. ولهذا تلاحظون هذا في أصحاب الإمام مالك وفي أصحاب أبي حنيبة واصحاب الشاب وكذلك أصحاب الإمام أحمد الذين كانوا على السنة وتعظيم لأقوال الصحابة ما وقعوا في الأخطاء التي وقع فيها المتأخرون الذين لم يعتنوا بأقوال الصحابة بل حتى في المتأخرين عن هذه العصور أنك تجد من السلامة من البدع في بعض المتأخرين ما ليس في غيره بتوفيق الله ثم بالسلوك هذا وهذا ظاهر في منهج الشيخ الأسامة التيمية والإمام ابن القيم بل في من أصابه ما أصاب غيره من بعض المخالفات لكنه بقي متميزا عن غيره كالإمام الشاطبي الشاطبي تربى في بلد يكثر فيه أهل الكلام وكلامهم لكنه كان كما ذكر في ترجمته له تمسك شديد بكلام الصحابة والسلف ولهذا وفق لشيء كثير لم يوفق إليه أقرانه ومن كان في عصره ولهذا كتابه الاعتصام يعد مرجع عظيم في باب السنة والتحذير من البدع كذلك الموافقات فما عرف أن عالما من العلماء تمسك بهذا الأصل إلا وكان في كلامه وفي كتبه من السلامة والعصمة ما لم يحصل لغيره وما أعرض عن هذا الأصل أو قصر فيه أحد إلا وتجد من الشواهد الدل على خطئه وعلى انحرافه بقدر انحرافه عن أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كثير من المسائل في الردود على أهل الكلام وأهل البدع كان بعض أهل السنة يناظرهم يقول هل قال بهذا الصحابة هل فعل هذا أبو بكر هل فعله عمر هل فعله عثمان هل فعله علي؟ فعند ذلك ينقطع الخصم إذا كان يعلم أن الصحابة ما قالوا ولا فعلوا ثم إما أن يقول إما أنه اهدى منهم فيتبين ضلاله وإما أن يعترف بأنهم لم يقولوا به فتقوم الحج عليه ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم يبينون للناس الحق بهذا كما قال ابن مسعود عندما وجد القوم الذين يذكرون الله بطريقه غير معروفة عند الصحابة قال والذي نفسي بيده لقد جئتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام فهذا لا يخلو إما أنهم أتوا ببدعة ظلمة وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وإما أنهم سبقوهم في العلم فما كانوا يتجرؤون في مثل تلك العصور أن يتجر أحد يقول أنه اهدى من الصحابة أما بعد ذلك لما عظم الجهل جاء في المتأخرين من يقول أنه أعلم من الصحابة كما أن أهل الكلام يقولون أن مذهبنا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم فالشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى كل خير وهدى وأن من تمسك بكلامهم في التفسير وفي غير التفسير أنه أهدى من غيره ثم قال لا مع علماءهم وكبراءهم هم كلهم علماء وأئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم علماء وأئمة لكن لبعضهم من التميز في الإمامة في العلم ليس لغيره قال كالأئمة الأربع الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم هؤلاء الخلفاء الأربعة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة فهم أعلم من غيري ولهذا ذكر الإمام بن القيم في اعلام الموقعين أنه إذا اختلف الصحابة في مساله على قولين فكان في الخلفاء الأربعة في قول فهذا يدل على ترجيحه وإذا كان أبو بكر وعمر في قول فدل على ترجيحه على القول الآخر الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فهداهم الله عز وجل وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم على الرشد وعلى الهدى قالوا عبد الله بن مسعود أيضا ذكر هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن له من العناية بالتفسير الشيء العظيم ولهذا يرجع إلى قوله رضي الله عنه ولهذا نقل فقهه واعتنى به العلماء حتى أصبح أصبحت له مدرسة معروفة وتلاميذ ينقلون كلامه لعنايته بالقرآن وبتفسيره نعم. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنباءنا جابر, جابر بن نوح قال أنباءنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا أتيته نعم هذا الأثر في بيان منزلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في العلم بالتفسير يقول والذي لا إله غيره وهو صادق في خبره ولو لم يقسم فكيف إذا أقسم ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت يعني في من نزلت من الناس وأين نزلت أي في أي مكان وهذا دليل على علمه بمن نزل فيهم القرآن وفي أماكن نزوله وهذا مما يدل على قوة علمه بالقرآن فانه يعرف المتقدم والمتأخر ويعرف أسباب النزول ويعرف في من نزل وفي أي مكان نزل ولا شك أن معرفة أسباب النزول أنه من أكبر الطرق التي يعرف بها تفسير القرآن ثم قال ولو أعلم مكان أحد, أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المقرية لأتيته ثم يشير إلى أنه لو كان يعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله من تناله المطايا أي الإبل ويمكن أن يصل إليه لاتى لذلك العالم حتى يأخذ ما عنده هذا مما يدل على أنه كان أعلم الناس بالقرآن بعد الخلفاء الأربعة ولهذا كان تفسيره رضي الله عنه للقرآن مما يرجع إليه المفسرون ولهم به عنايه لانه على هذا العلم المفصل بكتاب الله عز وجل ولان له عنايه به فان هذا لا يحصل إلا بالعنايه بالقران وباسباب نزوله وباماكن نزوله نعم قال رحمه الله وقال الاعمش أيضا عن ابي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن نعم أيضا هذا الأثر عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن هذا دليل على أنهم أخذوا القرآن بالتدرج وعرفوه آية آية ما يتجاوز عشر آيات إلا ويعلم ما فيها من العلم والعمل وهذا مما يدل على رسوخ علمهم بخلاف الآن الذين يدرسون القرآن فإنهم يدرسونه في وقت يسير ويحفظونه ثم يقرؤون ثم يفسرون فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتجاوزون عشر آيات إلا وقد وقفوا عند كل آية ليعرفوا ما فيها من العلم والعمل فترسخ علمهم بالتدرج وترصخ العلم ايضا بالعمل فما يمكن لمن يأتي بعدهم أن يكون فوقهم في العلم لأنهم أخذوا العلم بالتدرج وتفقهوا ثم تعلموا وعملوا بعلمهم فالعلم يعملون به يباشرونه الليل والنهار مثل ما نباشر الآن الصلوات والعبادات التي نؤديها لا يمكن لانسان أن يجهل احكام هذه العبادات التي يؤديها في الجملة أما التفاصيل قد تخفى حتى على بعض الناس اليوم فهؤلاء كانوا يمتثلون القرآن ويعملون به ولهذا فعلمهم أرسخ وأقوى وعلم غيرهم عرضة للنسيان أما هؤلاء يعملون ويمتثلون نعم. قال رحمه الله ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل نعم ومنهم الحبر البحر الحبر هو العالم ومنه الأحبار عند أهل الكتاب أي علماء علمائهم والبحر يعني في شعة علمه واطلاعه على القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ترجمان القرآن المفسر والمبين لأن معاني القرآن بيان معاني القرآن هي ترجمة له لأن الإفصاح عن الشيء يسمى ترجمة كما يفصح للاعجم عن معاني اللغة لا تنقل من لغه يقال ترجمة أي هي تفسير وبيان فابن عباس ترجمان القرآن كما اشتهر عنه قال ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انه حصل له هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولا شك أن من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له من التوفيق والبركة والتسديد ما ليس لغيره حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يفقهه في الدين والفقه في الدين مرتبة عالية تدل على أن هذا الرجل من الفقهاء بالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين وعلمه التأويل والتأويل هو التفسير كما هو في كلام المتقدمين التأويل هو التفسير فهذا مما يدل على مكانة ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنباءنا وكيع قال أنباءنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن بن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم ترجمان للقرآن بن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر ابن عون عن الأعمش به كذلك فهذا اسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة نعم هذا من شهادة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما ولاحظوا طريقة شيخ الإسلام عندما ذكر منزلة ابن مسعود في التفسير ثم منزلة ابن عباس ثم ثناء ابن مسعود ابن عباس مما يدل على منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شهادة بعضهم لبعض خصوصا ما ينقل بعد الخلفاء الراشدين عن ابن مسعود وعن ابن عباس فإن له منزلته ومكانته في التفسير نعم قال رحمه الله وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود نعم هنا يشير إلى أيضا إلى مكانة ابن عباس رضي الله عنهما في أنه عمر وحصر له أن عاش بعد موت ابن مسعود رضي الله عنه وهذا مما يدل على تأخر موت ابن عباس ولهذا احتاج الناس إليه واشتهر تفسيره أكثر من تفسير ابن مسعود لأن الناس احتاجوا إلى تفسيره وهذا لا يدل على تفضيل ابن عباس على ابن مسعود التفسير لكن يدل على أيضا أنه حصل من العلم محتاج الناس له بعد ذلك ما جعل له منزلة كبيره وإن كان ابن مسعود كما أخبره في وقته أنه أعلم الناس بالقرآن وبالتفسير لكن ابن عباس رضي الله عنهما عمر واحتاج الناس لتفسيره وكان إلى تفسيره وكان له مجلس يجلس الناس إليه يأخذون عنه التفسير والحديث والفقه والعربيه كما هو معروف عنه فهذا مما يدل على مكانه ابن عباس لأنه حصل له أن أمد الله عز وجل في عمره بعد موته أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت كبار السحابة فحصل له نفع ولهذا اشتهر تفسيره أكثر من تفسير غيره مع أن غيره قد يكون أعلم من لكن هذا لأن الناس احتاجوا إلى كلامه وإلى تفسيره فنقل في الناس نعم. قال رحمه الله وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا نعم هذا في بيان مكانة ابن عباس رضي الله عنهما وأنه قرأ سورة البقرة في الموسم ثم فسرها قال لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا أي لو سلم سمعه بعض الكفار بذلك الوقت لأسلموا لما يرون من بلاغته ومن فصاحته ومن علمه بكتاب الله عز وجل قال رحمه الله ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس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 فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ثم ذكر أن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وهو من رواه التفسير المشهورين وإن كان اختلف في توثيقه ولكن أيضا للعلماء عناية في نقده وبكلامه قال ما أغلب غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عن ابن مسعود وابن عباس أي كثيرا ما ينقل عنهما مما يدل على أن هذا السدي الكبير وما كان في روايته للتفسير أغلب ما يأخذ عن ابن مسعود وابن عباس لشهرة كلامهما في التفسير قال ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيانا ينقل عنهما وعن غيرهما بعض ما يخبرون به عن أهل الكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ف قال رواه البخاري عن عبد الله بن عمر فهذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في التحديث عن أهل الكتاب وهذا لا يتعارض مع ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصدق أهل الكتاب أو نكذبهم وسيأتي بيان هذا ولهذا قال ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم, يوم اليرموك أي غزوة اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب زاملتين مثنى زاملة والزاملة قيل هي حمل البعير وقيل الزاملة هو البعير الذي حمل بالمتاع بما على ظهره من المتاع فالمقصود أن عبد الله بن عمر أصاب يوم اليرموك زاملتين أي حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك كان يحدث بما جاء في هذه الكتب لما فهمه من هذا الحديث بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نعم. قال رحمه الله ولهذا ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ثم قال لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية المنسوبة لبني إسرائيل تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام يعني يستشهد بها ولا تذكر للاعتقاد لأن الله عز وجل اغنانا بهذا الوحي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب أن نعتقده وما يجب أن نعمل به وما يجب أن نتركه وكما بين ذلك في كتاب الله عز وجل لكن ما في من هذه الكتب عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بايدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح وهذا وجه أيضا من أوجه النقل عن أهل الكتاب أن يكون في شرعنا ما يدل على صدق هذا وعلى صحته مثل ما جاء في كتب أهل الكتاب من الأمر بالتوحيد ومن التحذير من الشرك فهذا جاء في كتابنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيستشهد ببعض ما جاء في كتب أهل الكتاب مما يشهد له ما جاء في كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء في السنه ومثل ما جاء في كتب الكتاب من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي مرسل وانه مرسل للثقلين فيستشهد بما جاء في كتبهم لأن الوحي قد دل على هذا فهذا يذكر للاستشهاد ومضمون هذا دل عليه القرآن والسنة ولهذا تجدون أن النقل خصوصا ما ينقله بعض الصحابة هو من هذا القبيل أي أنه مما يشهد القرآن والسنة عليه فينقلونه للاستشهاد به لا للاعتماد عليه ولأنه تبنى عليه عقيدة لكنه مقرر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه ما نعلم كذبه لأن عندنا ما يخالفه مثل أن يأتي في بعض كتب أهل الكتاب ما يدل على وقوع بعض الأنبياء في بعض المخالفات التي جاء في كتاب الله عز وجل ما ينزه هؤلاء الأنبياء عن, بعض ما, عن ما يرميهم به أهل الكتاب خصوصا اليهود أو ما يدعيه بعضهم كما يدعي النصارى في عيسى من الغلو فجاء في كتابنا ما يدل على كذب ذلك فهذا يذكر ويبين أن هذا مما عندهم من الباطل الذي جاء القرآن بتكذيبه فهذا يبين ويبين أنه مما ضلوا فيه ومما انحرفوا عنه مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضلوا عن يوم الجمعة وانحرف عنه فجاء في ديننا وفيما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم انحرافهم عن هذا اليوم انحرافهم عن هذا اليوم وهداية هذه الأمة لهذا اليوم الثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل لم يأتي في الكتاب ولا في السنة التكذيب لهذا ولا تصديق وهذا الذي جاء به الحديث أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم لا نصدقهم لخبرهم ولا نكذبهم أما إذا جاء ما يصدق كلامهم من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي دل عليه الحديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج فيما جاء تصديقه أو ما جاء تكذيبه في في كتابنا فهذا يخبر به ويستشهد بكلامهم لأن الحق بين في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أما ما لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه وإنما يعتمد فيه على النقل على عن أهل الكتاب فهذا الذي جاء النهي في الحديث أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لعلهم أن يذكروا شيئا من الحق فيكذبون أو يذكروا شيئا من الباطل فيصدقون فنقع في حرج ولهذا لا يصدقون ولا يكذبون أما إذا جاء تصديقهم في كتاب الله أو تكذيبهم في كتاب الله فنحن نصدقهم لتصديق الله عز وجل لهم في كتابه ونكذبهم لتكذيب الله عز وجل لهم في كتابه نعم. قال رحمه الله ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي احياها الله تعالى لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم ثم ذكر أن مما القسم الثالث وهو المسكوت عنه مما لا فائدة فيه ومع هذا وجد نزاع بين أهل الكتاب في بعض هذه المسائل ثم تسرب هذا الخلاف إلى كتب التفسير عند المسلمين فأصبح بعض المفسرين ينقل اختلاف أهل الكتاب في مثل ما ذكر من هذه المسائل التي لا طائل تحتها ولا نفعل الناس في دينهم ولا دنياهم لمعرفة أسماء أصحاب الكهف أو لون الكلب أو بعض المسائل الأخرى التي يتكلف فيها هؤلاء فهذا لا نفع للناس فيه ولهذا لما لم يكن هذا من الدين لم يأتي بيانه في القرآن لأن كل ما نحتاج إليه في الدين جاء بيانه في القرآن فهذا لا طائل تحته ولا نفع فيه وإنما هو من التكلف الذي وجد في أهل الكتاب فانتقل لبعض المفسرين من المسلمين وهذا مما شابه فيه أهل الكتاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة تأثر بأهل الكتاب واتباع لطريقهم وتشبه بهم فيكون هذا من مما جاء في كتب التفسير مما ينبغي أن تنقى منه نعم. قال رحمه الله ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى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 فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطنا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فانه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ثم ذكر شيخ الله قال ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز لمن كان عالما بالخلاف كما أخبر الله عز وجل عن الخلاف ولا يعني هذا أيضا نقل الخلاف بالتخرس والظنون كما يحسن بعض المفسرين اما اذا وجد خلاف مثل ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف اهل الكتاب على ثلاث وسبعين فرقه فهذا اختلاف عنهم من حيث الجمله ثم جاء في التفصيل ان النصارى اليهود اختلفوا على 71 وسبعين فرقه والنصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين من فهذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه اهل الكتاب اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقه فكل هذا مما أخبر الله عز وجل بهم إما في بعض المواطن في بعض الأقوال وإما في بعض ايضا افتراقهم العام الذي أفضى إلى أن بلغوا هذا الحد في افتراقهم فيكون هذا إذا كان هذا من الخبر الصحيح الذي يدل عليه القرآن والسنة فهذا جائز أما إذا كانت التخرس والظنون ولا طائلة أحته فإن هذا لا نفعل الناس في نقله قال كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب فذكر الله عز وجل عنهم هنا قولي في عدد في عدة أصحاب أهل الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب فقال رجما بالغيب في بيان أن هذه الأقوال أنها ليست مما يرجع إلى العلم وإنما يرجع إلى الرجم بالغيب فدل على ضعف هذين القولين ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم فسكت عن هذا القول فدل على أنه هو الحق لأن الله عز وجل ما أضافه إلى القولين في قوله رجما بالغيب فدل على أن صاحب هذا القول له مستند من العلم ثم إن الله عز وجل ما بين ذلك بيانا يعني صريحا وإنما فيه إشارة إلى أن هذا هو الحق قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فدل على أن العلم بهم موجود وليس بمعدوم لكنه قليل لكن قليل من الناس الذي يعلم عددهم ثم قال فلا تمار فيهم إلا مراءا مراء ظاهرا ولا تستفت منهم أحدا فأشار في هذا إلى أنه لا طائل إلى هذا الأمر وإلى المناظرة والمماراة وأنهم لا يعلمون ذلك وإنما هذا مما اختص الله عز وجل به وصل الشيخ الإسلام في هذا قال فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام يعني في كثير من الجوانب في بيان الخلاف وفي تصويب في تخطئة المخطئين وفي السكوت عما لا فائدة فيه ثم نهى عن التكلف في هذه المسألة وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى اخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث لكن فيه إشارة إلى تصويبه وليس فيه تصريح بتصويبه ففيه السكوت عنه وفيه إشارة تدل على أنه الحق فدل على صحته لأن هذا في مقابل التخطئه في مقابل تضعيف القول فإذا ضعف قول وسكت عن آخر فدل على صحة ولهذا قال لم يقل شيخ الإسلام يعني كلام شيخ الإسلام هنا دقيق في أنه ما قال وصرح بالقول الثالث قال فسكت عن القول الثالث فدل على صحته فبين أن صحة هذا القول أنه مما يستنبط من الآية ولم ينص الله عز وجل عليه قال فدل على صحته ولهذا قال الله عز وجل ما يعلمهم إلا قليل الذين يتنبهون إلى هذه الإشارة ولو كان هناك تصريح لكان كل من سمع هذه الآية علم عددهم قال إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما كما رد القولين ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ليس فيه نفع ولا فائدة وإلا لبينه الله عز وجل فيقال في مثلي هذا الرب أعلم بعدتهم كما أنهم سئلوا عن الروح فنه عن ذلك سألونك عن الروح قل الروح من أمر, من أمر ربي وكذلك سألوا عن الساعة فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات متنوعة كلها تدل على أنه لا يعلم الساعة وأحيانا يرشدهم إلى ما هو أنفع ما الذي اعددت لها وأحيانا يذكر بعض علاماتها قال فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس مما اطرعه الله تعالى عليه مما اطرعه على عددهم وعلى عدتهم فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحت ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون ذلك إلا رجم الغيب أي لا يعلمون شيئا من ذلك إلا بالرجم بالغيب والذي يرجم بالغيب هو الذي يتكلم بالتخرس والظن فقد يصيب وقد يخطئ نعم قال رحمه الله فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم نعم ف... ف... هذا كله مأخوذ من الآية قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف ان الله حكى هذه الأقوال الثلاثة ثم ضعف القولين وسكت عن الثالث وفيه إشارة ودلالة على أنه الحق ثم بين أن هذه المسألة لا طائلة تحتها قال ان تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبع على الصحيح منها وليس في تصريح وإنما تنبيه لأنه ليس في هذا ما يحتاج الناس إليه لكن فيه إشارة وتنبيه إلى القول الصحيح وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لأن لا يطول النزاع أن هذه الآية بين الله عز وجل فيها ثمرة الخلاف وأنه لا طائل تحته وإنما يتكلم الناس فيه بالتخرص والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم يشتغل الناس به عن الأهم فبينا في هذه الآية أن هذا ليس من العلم الذي ينبغي أن يشتغل به وإنما بين ما بينهم من نزاع في هذه المسألة ثم اشار إلى القول بخطأ القولين وأشار إلى القول الصحيح ثم نبه إلى أنه لا ينبغي أن يعتنى بهذه المسألة وأن يطول البحث والمجادلة والمناظرة فيها لأنه لا طائلة تحتها ولأن العلم بهم مما علمه الله عز وجل وليس هو مما اختص الله به لأنه أطلع عليه بعض خلقه وهم قلة وهذا دليل على أن العلم والفقه لا يحصل إلا لقلة قليلة من الناس مع أن الدلالة في هذه الآية لمن تنبه لها وهذه ما تأمل هذه الآية أحد لديه فهم إلا اهتدى بما ذكره الشيخ الإسلام كما حصل هذا الكثير من المفسرين لكن لا يحصل هذا إلا لمن وفقه الله للفهم الصحيح نعم. قال رحمه الله فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فينصحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد اخطا كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى اقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق للصواب ثم أشار إلى أن كطريقة على طريقة شيخ الإسلام أنه عندما يذكر بعض المسائل وإن لم يكن لها تعلق يعني بالمسألة فإنه يفصل في بعض المسائل من باب إفادة الناس قال فأما ما حكي من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص يعني يذكر الأقوال الناس اختلفوا على ثلاثة أقوال أو أربعة فينقص منها فهذا نقص إما أن يكون عن تعمد فهو كذب أو هوى مثل ما يحصل من بعض أهل البدع أنه يعرف الأقوال في المسألة فلا يذكرها القول الحق أو يكون عن قصور في الفهم والعلم وهذه الإشارات التي ذكرها الشيخ الاسلام هي منهج للباحثين الآن في المسائل التي فيها خلافة أن تذكر الأقوال ثم يرجع أما أن يتجاهل بعض الأقوال وكأنه لا يعرفها ثم يظن بعض ذلك الناس أنه ليس في هذه المسألة إلا ما ذكر فهذا فيه تلبيس على الناس أو أقل ما يقال فيه أن فيه جهل عدم معرفة الخلاف إذ قد يكون الصواب في الذي ترك قد يكون الصواب في القول الذي ترك لأن السلف إذا اختلفوا في مساله على أقوال فالحق لا يخرج عنه إذا أجمع وإنقضى العصر على هذه الأقوال فالحق لا يخرج عنهم لكن إذا ترك بعض الأقوال قد يكون الصواب في الذي ترك أو يحكي الخلاف ويطرقه ولا ينبع على الصحيح من الأقوال مثل طريقة بعض الفقهاء وبعض المصنفين في التفسير وفي الحديث يذكرون أقوال متعددة ثم يترك الناس على هذا النقل ولا يصحح ولا يرجح ولهذا من مناهج الآن البحث في المنهج البحث في الحديث أنه لا بد من الترجيح بعد حكاية الأقوال وإلا يكون البحث ناقصا والباحث مؤاخذا به تركه الترجيح قال ولا يندى الصحيح من أقل. فهو ناقص أيضا لأنه لم يرجح فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب ثم يشير أيضا إلى أنه قد يحصل ترجيح لكنه يخطئ فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب لأن بعض الناس يحمله الهوى على أن يصوب هذا القول وأن يخطئ ذاك فيكون هذا من الكذب أو جاهلا فقد أخطأ أو يكون جاهلا يصوب الخطأ فهذا من جهلي بالمسألة كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته وكذلك من يذكر الخلاف في مسألة لا فائدة تحتها ليس لهذا الخلاف ثمرة ولا ينبغي أن يعتنى به أو حكى أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصرها إلى قول أو قولين معنى مثل أيضا ما نبه عليه الشيخ السامي لأن بعض أقوال السلف هي من قبيل اختلاف التنوع فيأتي من يقول اختلف السلف في هذه المسألة على أقوال وفي عرفه وفي اصطلاحه أن الاختلاف يرجع إلى اختلاف التضاد في يلبس على الناس أو يلبس على بعض من لا يعلم ذلك فيظن أن السلف اختلفوا اختلاف التضاد ويكون هذا اختلاف تنوع ولهذا لما يذكر العلماء والمحققون هذا الخلاف بين السلف ما يقولون اختلفوا على أقوال وإنما يسردون الأقوال على أنها كلها مرجعها إلى قول واحد أو إلى قولين يقول فقد ضيع الزمان لأنه يذكر الخلاف ويقسم ويفرع في مسألة لا تحتمل هذا وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق للصابق أي أنه فيما ذهب وسلك من هذه المسالك كأنه يتكثر بالعلم والتفصيل والتقسيم في أن هذه المسائل مرجعها إلى عصر واحد وهذا مما فيه أيضا فائدة في مسألة التقسيم ومسألة الفروق في المسائل أن بعض الناس قد يتوهم الفروق والتقسيمات بين في مسألة غير منقسمة فلا بد من التنبه إلى أن هذه القسمة أنها صحيحة وأن لها ثمرة في الحكم وإلا فإذا كان هذه القسمة لا ترجع إلى شيء من ذلك فما الداعي الآن أن يقسم مثل أن يأتي يقول الخطاب في هذه للرجال والرجال فيهم الكبير والصغير وفيهم العاقل كل هذه التقسيمات لا طاعة إلى تحتها لكن إذا كانت القسمة مرجعها إلى معرفة حكم مثل يقول الناس فيهم الرجل الذكر والأنثى والذكر له حكم والأنثى لها حكم فهذا من التقسيم الذي له ثمرة فكل قسمة إذا لم يكن لها ثمرة ولم يكن لها فقه لهذا في معرفة الدين فإنه لا طائل تحته نتوقف عند هذا هذا والله أعلم بارك الله فيكم ونسر الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين هذا سائل يقول حفظكم الله كيف يكون نزول السنة كما ينزل القرآن نعم السنة وحي نزل بها جبريل كما نزل بالقرآن وكما دلت على هذا الأحاديث في أن جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل إما أن ينزل عليه في صورة رجل أو في صورته التي خلقه الله عليها فينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة دلت على هذا السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قد يسال عن شيء فيتوقف في حتى ياتيه جبريل بالوحي ثم يقول أتاني به جبريل آنفاً ففي بعض المسائل يصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يرى أثر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتصفد عرق عندما ينزل عليه جبريل بالوحي فكل هذا مما دلت عليه السنة في نزول جبريل بالوحي إما بالقرآن وإما بالسنة نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفرق بين القرآن والسنة أن السنة لا تتلى كما يتلى القرآن أليس هذا التعبير أولى من أن يقال لا يتعبد بالسنة ولكن يتعبد بالقرآن القرآن العلماء ما قالوا لا يتعبد بالسنة وإنما قالوا لا يتعبد بتلاوتها هذه العبارة المعروفة عندنا لا يتعبد بالسنة هذا لفظ مهم. كيف لا كيف لا يعمل بها لا تعتقد ما أعرف أن أحدا من العلماء يقول بهذا وإنما يقول لا يتعبد بتلاوة السنة كما يتعبد يعني لا نعبد الله بتلاوة السنة مثل أن تقرأ الحديث تقول نتقرب إلى الله بألفاظه وأنه بكل حرف حسنة كما يحصل في القرآن هذه بدعه من قرأ الحديث ويعتقد أنه في تلاوته لها يحصل له أجر كما يتروا القرآن فهذه بدعه مهدأ أما إذا كان في تلاوة الأحاديث للتفقه وللدراسة والوقوف على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ولشرحها وبيانها في السنة تشرح كما يشرح القرآن نعم دارة الله فيكم يقول هذا السائل أشكل علي قول ابن مسعود رضي الله عنه مع أنه توفي في حياتي علي رضي الله عنه لعله يقصد قول ابن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تنال المطايا لرحلت إليه مع أنه توفي في حياه علي رضي الله عنه هذا لا يشكل كما ذكر شيخ الإسلام في مسألة تفاضل بين الصحابة وبين غيرهم أنه قد يحصل لبعض المفضولين في باب من أبواب الخير سبق على غيره فهذا فيه دلال عن أن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أعلم في وقته الذي أخبر به من غيره من أقرام وعلي رضي الله عنه أفضل منه من حيث الجملة فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لبعضهم سبق في باب من ابواب الخير كما حصل لخالد بن الوليد في السبق في الجهاد والخبره به والمعرفة ما لم يحصل لمن هو افضل منه فيكون هذا من سبقه في باب من ابواب الخير كذلك في ابواب من ابواب العلم كما حصل لابي هريره من الروايه لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل لكبار الصحابه والذين سبقوه في الإسلام فأما من حيث الجملة ومن حيث الفضل فعليا رضي الله عنه أفضل منه نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا, حلق ولا حرج على أي الأقسام يتنزل على ما تقدم من أن إذا كان الحديث عنهم موافق لما جاء في القرآن والسنة بحيث يستشهد بكلامهم على ما أخبر الله عز وجل به من الحق أو يستشهد ببعض ما جاء في كلامه مما أخبر الله عز وجل به عنهم من الانحراف الذي حصل فيهم فيحدث به عنهم لأن تصديق هذا جاء في الكتاب وأما إن لم يرد كما ذكر الشيخ الإسلام في النوع الثالث لم يرد تصديقه في الكتاب ولا تكذيبه فهذا الذي لا يحدث به لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في أنهم لعلهم أن يخبروا بشيء من الحق فيخطأ فيه أو يخبر بباطل فيصدق فيه أما إذا ارتفعت هذه الشبهه وعرفنا صدق ما اخبروا به وكذب ما اخبروا به بما عندنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذا وهذا شاهده في الحديث الآخر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرم إذا تأملتم النصوص يتبين أنه لا تعارض بين النصوص بل إن النصوص يشهد بعضها لبعض نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما الفرق بين الاستشهاد والاحتجاج الاستشهاد أن يؤتى بالنص على سبيل أنه شاهد لما تقرر بالدليل فيكون شاهد للمسألة كما أن الشاهد يعني لا يغير شيئا في الحقيقة وإنما هو تقرير للحقيقة الشهاده من الناس تقرير للحقيقة فكذلك الاستشهاد بالكلام فهو تقرير للحقيقة الحقيقة مقررة بكتاب السنة فيستشهد لذلك بما جاء عن بني إسرائيل إذا كان هذا يصدق ما جاء في كتابنا الله أما الاعتماد هو أن يعتمد على هذا الشيء ولهذا لاحظوا أنه يستشهد بكلام الصحابة والتابعين وبكلام العلماء ولا يعتمد عليه على أنه تقرير للحق وإنما يعتضد به في معرفة الفهم الصحيح بارك الله فيكم يقول هذا السائل هل كلام شيخ الإسلام في آداب ذكر الخلاف في أقوال السلف أو يلزمنا أن ننقل جميع الأقوال حتى أقوال أهل البدع إذا نقلت الأقوال إذا ذكرت الأقوال إنما يقصد أقوال أهل العلم لا اقوال اهل الباطل واهل البدع فالمقصود في نقل الاقوال هي الاقوال التي محتملة للصواب وهي التي تكون بين العلماء اختلاف العلماء الذي يرجح بينه اما الاقوال الباطل هذه لا تنقل لا تنقل الاقوال الباطل التي يقطع بانها باطلة لان نقل الخلاف بين اهل العلم ان يختلف العلماء في مسألة على قولين او ثلاثة فيحصل بين عند العلماء تردد في الترجيح فإذا نقل الأقوال كلها ورجح بينها يكون فاد الناس أما إذا كان القول لا يتردد فيه أنه باطل هذا لا ينقل أو أن القول في هذه الأقوال الحق بين واضح في مثل مساله اختلف فيها العلماء مع وجود النص فلا يعتني العلماء بنقل هذه المسألة لأن الذي كما ذكر شيخ الإسلام في رفع المنام أن بعض الصحابة وبعض التابعين يجتهدوا في بعض المسائل وفيها نصوص فما اعتنى العلماء بنقل هذا الخلاف لأن الحق في هذه المسألة بين وكذلك إذا كانت بعض هذه الأقوال باطلة فإنه لا تنقل وإنما تنقل الأقوال التي محتملة أن يكون كل قول منها أنه هو الصواب، فتنقل ويرجح بينها بارك الله فيكم وهذا سائل يقول هل, هل تذكروا الأقوال في المسألة التي فيها خلاف حتى عند العامة هذه المسألة فيها تفصيل بحسب أحوال الناس فإذا كان العامة عرفوا الخلاف في هذه المسألة ويشكل عليهم ويشوش عليهم فتذكر الأقوال ليرجح بينها مثل ما ذكر الله عز وجل فيما أخبر عن الخلاف في عده أهل الكف أنه مما شاع بين الناس قال الشيخ الإسلام ذكر هذا لأنه مما يشيع في الناس فينبه إلى تركه فإذا اشتهر في الناس اشتهر في الناس اختلاف في مسألة فلا يأتي المتكلم ويقول الحق كذا ويسكت عن الاقوال بل يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على كذا والصواب هو كذا فلا شك أن في مثل هذا يحصل للناس انتفاع في أن هذا العالم اطلع على هذه الأقوال ورجع أما لو قال الحق كذا فيظن بعض الناس ما اطلع على الخلاف في هذه المسألة أما إذا كان الخلاف غير مشهور في الناس والناس إنما يريدون الراجح في مثل بعض الأوقات مثل الحج وغيره وحوام يريدون معرفة الحكم فلا يذكر لهم اختلاف العلماء في مسألة وبعض الناس إذا ذكر له الخلاف قد يشكك هذا في دينه ويشكل عليه فيذكر في له الراجع نعم الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين